قَالَ الله شِفْ أَلْوَاحِ الْعَرْشِ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ لا سيل ل جون بما اخف سما Four وان هو امن Thank you. ما 我们... ولئن أصابكم صد من الله إذا يقول أنك Uh oh. Uh, that's all um... good. I اینا ما تقول